بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علىكم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قل إن الإنسان لا يطوى أرواحه استغنم إلى ربك الرجعان أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم فعن بالناسية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب